بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله مجهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم عفو التجربة من قناة من فضائي دليل برنامجنا هذا كما اعتدنا نجلس فيه وإياكم أمام عالم من علماء الأمة الإسلامية أو عالم من أعلامها في أي مجال آخر لنطل وإياكم على الجانب الذي لا نعرفه عن عالمنا هذا ضيفنا في هذه الحلقة ضيف مميز جدا رجل أحبته الأمة أحببناه نحن وأنتم قدم لأمته الكثير هو الآن يقود سفينة العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهده وعلمه ضيفنا وإياكم في هذا اللقاء هو سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حياكم الله يا شخص يوسف حياكم الله وبياكم أهلا بكم وسهلا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ أهلا برنامجنا هذا على غير العادة سنطل فيه إذا أذنت على بعض الجوانب الاجتماعية حياة الشيخ يوسف والدنا الذي أحببنا نريد أن نعرف أين نشاء وكيف نشاء يعني أن نخوض معك في ذلك إزاك الله خير شيخنا الفاضل أولدتم في اليوم التاسع من الشهر التاسع عام 1926 ميلادي في قرية سفتراب في ريف مصر كما قرأت أنا في السيرة هنا ومن هناك نبدأ مع فضيلة الشيخ يوسف تتكرم علينا بإطلالة على يوسف الصغير في القرية إذا أذنت أهلا بكرة أهلاً شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأزكى صلوات ربنا وتسليماتي على معلم الناس الخير بهاد البشرية إلى الرشد ومخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون ورضي الله عن دعا بدعواته واهتذى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين آمين. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ادعل خير عمري أواخرة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 مسيرة الحياة التي نأتي إليها بغير اختيارنا ونخرج منها بغير اختيارنا وكثيرا ما نسير فيها بحكم القدر يدفعنا دفعا مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار ومرة إلى أعلى ومرة إلى أدنى الأقدار يعني تسيرنا وإن كانت لنا إراداتنا ولنا عكلنا ولنا قدراتنا التي وهبنا الله إياها وسيحاسبنا عليها وقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله والإنسان لو نظر إلى النعم التي تحيط به من قرنه إلى قدمه ومن مهده إلى شبيبته إلى كهولته إلى شيخوخته وفي كل ميدان وفي كل مجال يعني يجدها نعم لو سجد على الجمر لا يستطيع أن يفي الله تعالى يعني شكرا بعض هذه النعم لأن حتى الشكر نفسه نعمة تستحق بالشكر كما قال الشاعر لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن جملة النعمة قولي لك الحمد فلذلك يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أولانا ويكفي أنه جعلنا مسلمين أنعم لينا بنعمة الإسلام نعمة الهداية الحمدين. إلى الإيمان الحمدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحمدين. يمنون الحمدين. عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين حينما يعود الإنسان بذاكرته إلى الطفولة يعني أنا أذكر يعني أشياء من طفولتي الصغيرة يعني جدا أذكر أمي رحمها الله وقد ماتت وأنا ابن الرابعة عشرة أذكر أنها كانت تحملني وأنا طفل يعني كبير عمري تلس سنوات شوية نعم وأنا في بيتي جدي لأمي نعم لأن والدي توفي رحمه الله وأنا في الثانية من عمري رحمه الله فكانت والدتي تذهب في النهار إلى بيت أبيها نعم وتعود بي في الليل إلى بيت أبي نعم وفيه عمي وأولاد عمي وكانت اتأخر احيانا فكنت انام فكانت امي يعني تحملني الله فجدتي وخالاتي اللي كنا احيانا في ويوجدنا في بيت جدي احجزت جمع عائلي وردت شده هذا هو طويل يشفقنا عليه <تصفيق> الندم ده يعني خف من رج الله <تصفيق> الندم ده يوسف الحسن الله <تصفيق> وكانت تغني يعني تهدهدني كده باغنيه لطيفه تقول يا يوسف الحسن يا اللي مصر لك الله يا اللي النجوم والقمر والشمس سجدت لك الله, الله. يعني بتستخدم <تصفيق> قصه سيدنا يوسف <تصفيق> عليه السلام <تصفيق> فكانت تقول لي جدتي نقول عليه احنا في مصر شتتي تقول لي شتتي تقول لي هده يوزف الحسن وقلت اتغني هذي شبوني اشيره آه يعني. آه فهذا يعني من الصغر يعني جدا وشهدته يعني اقاربي يحبونني يعني الحقيقة جدا وكأن الله سبحانه وتعالى جعل حب الأقارب ثم حب أهل قريتي من صغري لي كأنه كان فأويضا يعني مبكرا عن يت عن حرماني من الأب فحرمت الأب ورزقت حنان العم عمي كنت أقول له يا عمك احمد نجينا يعني نقول للاب يا ما يا ابي نقول يا يا أو أو يا ف... يابا يابا نعم يابا او ياما ايوه نقول لعمي يابا واولاد عمي اقول لهم اخويا فلان اخويا وعودونا ان كل العمن اب واولاد العم اخوه سلام اظن فك... هذا ايضا شيخ في, في الريف يعني... اكثر ايضا منه ومرأة المدينه عمي تعاملوني في الحقيقه كاني احد ابنائه يعني هكذا نشات وبعد ان ماتت امي يعني اصبحت خالاتي كان كل واحده منهن ام يعني لي وجدتي انا ادركت جدتي لابي وجدتي, لأبي وجدتي لامي جدتي لابي ماتت قبل جدتي لامي ودرت جدي لابي نعم رحم الله العظيم اني يعني جد جدتاي كل واحده منهما اسمها عائشه <نحن> كلتاهما <نحن> وجدي كل واحد هما اسمه علي سبحان الله آل الحجاعلي ترضاه علي يعني بالتعبير ال... الريفي, الريفي. الحج علي من الناس اللي حد لم ادركه لانه ما أمرت يعني م... يعني مبكرا نعم و فكانت يعني جدتي يعني تحبوني جدا وجدي الله يرحمهم ولكن ما فيه انا تقريبا عمري 8 سنين او نحو ذلك يعني ف هذه تربيت يعني... في كنف العم معناته في كنف عمك أحمد تربيت في بيت عمي وفي كنف عمي مم. ولكن كنت يعني دائما يعني ما بين بيت الخال وبيت مم. العم الأول كان بيت سيدي جد جدي مم. لما وقته توفي جدي لأمي أصبح بيت خالي مم. وبيت الخال مم. فكنت بين البيتين وبعد ذلك ذهبت الى الكتاب يعني وبكرهم ايضا كان يعني الفضل لامي نعم ان كان الكتاب بجوار بيت جدي نعم فهي خدتني مره وقالت على اوديك للكتاب فكره فكره آه, اه اه هو قطعا الكل طبعا لابد اروح الكتاب يعني انما الوالده اللي فكرت في التبكير نعم ان اروح مبكرا وانا مكمل. صغير نا. اه فراحت و اديت للشحام الشحام عندكم كذا والراجل قال لها ابني وفي عيني وكذا الشحام دي ابو زويل هذا هو الذي فضني القران يعني رجل قارئ من القرآن يعني يحفظ القرآن ويتلوه بترتيل وكان عنده عزة نفس نعم يعني هو كان أحد القراء بلدنا كانت تشتهر بالقرآن نعم فيها حفظة كثيرون للقرآن المنطقة اللي أنتم منها يعني القرية نفسها وإلا المنطقة المحافظة القرية, القرية تشتهر بحفظ القرآن نعم فيها أربع كتاتين نعم يعني هذا نادر يعني يعني أربع كنتيب في القرية نعم. وفيها كثير من الحفاظ نعم. ويتقنون الحفظ نعم. حتى اشتهر عندهم مثل أنهم يقولون لقرآن إلا صفطاوي نعم. ولا علم إلا أحمدي والاحمدي هذا الجامع البدو. احمد البدوي نعم. في طنطا من اراد ان يتعلم العلم يذهب الهدف. الى الجامع الاحمدي يتعلم القران في صف في ف... وكان يعني من بركات هذا هذه ال... القرية انها دفن فيها أحد الصحابه رضي الله عنه اخر موتا بمصر اسمه عبد الله بن الحارث ابن جاز ابن معدي كارب الزبيدي رضي الله عنه هو دفين قريتنا نعم. وهذا نصع به يعني الحافظ محدر والحفاظ والمؤرخون وكان اسمها صفط القدور وله مدفون بصفط القدور مم. ولكن لا ادري متى اصبحت صفط القدور صفط التراب او صفط ابي تراب يعني لا اعرف متى تحول الاسم من نسبه نعم لما هي نفسها صفط القدور هي صفط الطراب هي مقر السيدة عبد الله بن الحارس ابن دز هو كان من شباب الصحابه الذين يعني جاءوا مع عمرو بن العاص لفتح مصر نعم واستقر في مصر بعد انتهاء الفتح, الفتح. واستقر في قريه صفط طراب وتزوج منها وانجب فيها نعم واستمر ذريته فتره من الزمن مم. ثم انقرضت سبحان الله. لم يعد أحد من ذري سيدة عبد الله بن الحارث رضي الله عنه رضي الله عنه كم كان عمركم يا شيخ لما دخلت الكتاب وبدات في حفظ القران كم كان عمرك دخلت عمري الخامسه من عمري الخامس يعني و بدات احفظ القرآن نعم <تصفيق> الطريقه القرآن القران انت عارف العمليه ان نكتبه اللوح نعم القديمة. الطريقه القديمة. نعم. نكتبه بالحبر نعم. والحبر بالألم نعم قلم البوص نبريه امم بالسكينه لحد ما نعمل سن نعم وبعدين يشتري الحبر من الصباغ صباغين في, في البلد البلد كان فيها اكثر من صبار نعم. لماذا؟ لانه الفلاحين يلبسون للشغل جلابيب زرقاء نعم. تتحمل فلازم يشتروا الدبلان ده او الدمور او كذا وعدين يصبر ازرق نعم. النساء ايضا تصبر ما يسمى الملس نعم. الملس ده يعني ان تشتروا أبيض ابيض وبعدين يصبغ اسود نعم. وتلبسه المراه في المناسبات نعم. في العزاء في الخروج في الاشياء اللي زي كده هذا محلي فكان كل الناس محتاجين إلى الصباغ نعم والحبر ده موجود والحبر يعني إذا كانوا يجيبوه من ألمانيا او من حبر يعني قوي قوي واصلي فكنا نروح نشتري بير القروره كده ازازه نعم يعني ومعانا الدوايه نلم ونكتب اللوح وبعد ما نكتبه بنقوله من المصحف نعم نروح نسمع اللوح اللي احنا كاتبينه نسمعه على الفقي او على العارف نعم ويصحح لنا يعني لأنه كان من المهم انك تحفظ القرآن من اول الامر سليما غير محرف حريصين على هذا م? حريص الشيخ على ان فلازم تروح تسمعه م? وعدم تروح تحفظه في البيت نعم. وتيجي في الصبح تسمعه اذا كنت متقنه خلاص م? مش متقنه اولك ارجع تاني ثاني. آه ترجع تاني نعم. و... حفظتم عنده القرآن كله يا شيخ حفظتم عنده القرآن يعني كله ف... وكاني حفظنا القران وعلمنا الخط نعم والامله الكتابه نعم واوليات الحساب تمام الجمع والطرح والحاجات اللي زي كده نعم وبعدين وانا في عمر ما صار عمري يعني 7 سنين نعم يعني في السابعة بالسابعه المدرسة الزاميه في البلد نعم فكنت اروح المدرسه يعني في المساء نعم والكتاب في الصباح آه. لان المدرسه في الصباح نعم. كانت تستعمل مدرسة بنات وفي المساء لذلك في المساء مدرسه اولاد أروح في فتره الصباح اروح لحفظ القران وفي فتره المساء اروح لتعلم الاشياء اللي بتعلمها المدارس وزاره المعارف او قبل حتى في هذا الوقت كانت تتبع المدارس المديريات مجلس المديريه نعم هي اللي يشرف على التعليم في هذا الوقت بنتعلم اشياء الاملاء والخط والاشياء العلوم كانوا يسموها الاشياء الاشياء <تصفيق> علم الاشياء <مع>. اه والصحه <تصفيق> والحساب بقى ناخد بقى ضرب وقسمه ومسائل وحاجات وجغرافيا والتاريخ و... كل يعني... هذا في المدرسه المدرسه الابتدائيه المدر... المدر... آه... على... على قدرنا نعم آه... و فكانت هكذا يعني في الصباح الكتاب وفي المساء المساء في المدرسة, المدرسة, المدرسة مقضيت عن الكتاب فترة شي فيك رايك في المدرسة ناخد فسحك إذا لحظات ونرجع إذا ما عندك ما نال الكرام لحظات ونعود إليكم إليك. كان أبو بكر وزير صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدلا والمشاهد كلها دخل أبو بكر الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله أبشر فأنت عتيق الله من النار من ألقاب الصديق العتيق والصديق وأيضا الصحر لقبه به المولى عز وجل في القرآن الكريم شاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي ونحن نعيش معه حتى الآن في القرية وهو الآن في المدرسة يدرس وفقه الله دعولوا بالتوفيق إياك <تصفيق> <تصفيق> الله يا شيخ إذن بدأتم الدراسة الرسمية في المدرسة الرسمية مع الاستمرار بحفظ القرآن لا. في القرية بالمناسبة يا شيخ يعني أنت طفل في هذه السن يعني حفظ القرآن في الصباح ودراسة رسمية في المساء ما كان هذا يزعجك يتعبك كنت تتأفف من الموضوع ولا كانت النفس تحب هذه الأمور من الصغار والله ما كان يتعبني ما كان. بالعكس أنا كنت مقبل على الدراسة يعني والتعلم وأحب التعلم ما. والتعلم بكل وسائل يعني في القرية وسائل التعلم محدودة يعني فالتعلم ما. من الكتاب تعلم من المدرسة نعم التعلم من المسجد نعم فكنت أحضر دروس المساجد نعم وفي صغرك في صغرك من الصغر نعم أحضر وخصوصا في شهر رمضان نعم فأحضر دروس المشايخ وكان مما ضياقني بعد ذلك نعم ان في بعض المشايخ كان يدرسه في رمضان نعم. في كل سنة هي نفس الدروس, الدروس. يظل يدرس لنا الفقه الطهارة نعم. يعني حتى انا بعد كده لما كتبت قلت يعني الشيخ يعني رحمه الله كان يظل لثلاثين ليلة نعم. لا يخرج من دورة الميلاد يعني فأنا ف... كنت حفظت هذه الدروس, الدروس. كنا نتعلم يعني نقرأ بعض الأشياء اللي كان الشائعة في ذلك الوقت نعم. صرت أبو زيد الهلالي عن طرى بن شداد نعم. نعم. سيف بن زين هذه قراءة حرة, حرة. زير سالم هذه القصص مشهورة عند الشعب نعم يعني مع ان احدا يعني علمني ان نقرأ مثلا دووين الشعر نعم. او بعض كتب الادب المناسبة لية كان عندي استعداد جدا انما هذا هو السائل هذا الموجود كان ايضا ياتي الشعراء نعم تعرف الشعر ابو ربابه هذا نعم يعني ياتي ويتكلم عن قصة ابو زيد الهلالي مم. و, و... منك هناك اول ما نبدا اليوم نصلي على النبي نبي عربي سيد ولاه عدنان مش عارف ايه وهكذا ويعني كنا نسلي نفسنا بهذا بهذه ال... الأشياء لأنه لم يكن في ذلك الوقت لم تكن من إذاعة قد بدأت مم. بدأت الإذاعة سنة 36 تقريبا وأنا نعم. عمر عشر نعم. سنين بداية و... الإذاعة في مصر في 36 نعم الإذاعة في مصر بدأت 36 تقريبا لأنني أذكر أيوة. وكان الإذاعة قليل من الناس جدا من يعني يكون عنده الراديو, الراديو. وزيك كان فيها عندنا كان اسمه القهوة الكبيرة قهوة عملت راديو نعم يعني والناس تروح يعني تسمع تسمع خصوصا الناس تروح مرتين في, في الأسبوع نعم مر لسماع الشيخ محمد رفعت الله يرحمه ومر لسماع أم كالثوم <تصفيق> نعم متقابله <أه> ذكرت <تصفيق> ام قرسوم لا يعني قصائدها معظمها قريبه من المدائح النبويه وبدا في, في هذا ال محمد الليفعت كان له صوت يعني لا لا نظير له ولكن يعني له معجبون تحس الناس في العالم العربي كله ف بنى فديس كانوا يتسلون بالشعراء هؤلاء نعم كل فتره يجي شاعر يشعل للناس حفظ القصص دي نعم ويستخدمه ماشي تقديمه في المسلسلات نعم يعني الآن الحكه انه يجي يختر وابو زيد اسرى بكره بكره الحلقه القادمه <تصفيق> القادمه الناس متعلقينها بجيد نعم ف... نعم هذه الاشياء يعني الحقيقه يعني تعطي بطولات نعم. يعني ليس فيها معنى يخدش نعم الاخلاق أو... الشجاعه الاخلاق الشجاعه والبطوله الخير والنجده والايمان و وال... يعني فيها معاني وقيم نعم. و, نعم. و... وهو فضائل نعم فأنا يعني ظللت الى ان ختمت القرآن اشرفت ان كنت انقطعت عن الكتاب فتره ما ف... عملت ايه نعم. فخفت نعم انني أروح الكتاب نعم لا الشيخ حامد يضربني مع انه ما... ولكن الخوف خلاني انقطعت حوالي سنة نعم وجه عام الله يبحانه هو ماشا. اللي قال لا لازم ترجع الكتاب نعم. فرجعت الكتاب وكنت خلصت نصف القرآن تماما يعني كنت واقف نصف القرآن ونقول عندي أما السفينة فكانت لمساكينة يعملون في البحر نعم. في صورة الكاتب كنت واقف عند هذا م. فلما رجعت يعني ارحب بيها يا راديو اللي نسخ صور السنه اللي ضيعتها ديت عشان نعيد الماضي انا فيه اللي فات ده من القران نسميه الماضي الماضي دايما نقول لك نرجع للماضي للماضي نعم فولك عايزين نثبته نثبت القراءه نعم فكل يوم في تقرا لي تسمع لي نص جزء يعني وأداءنا نسمع نصف جزء وعندين نرجع نعيدها تاني لحد ما عدنا نصف القرآن ده حافظناه تماما نعم وثم بقى قال لي خلاص نبدأ النصف, النصف القائد نعم, نعم. كان عادة أسمع كل يوم نصف ربعة نعم فأنا سمعت النصف الأول من أم السفينة نعم يعني وبس وبعدين باقي النصف الثاني بس سمعته مبكرا نعم. قال لي هميلي خالص نعم. ما تحاول تحفظ النصف الربع الآخر دل... ففعلا قال احفظه بقى بالمصحف نعم. مش ضروري تكتبه نعم لان الكتابه دي عايزه وقت وبتاع قال لي من المصحف نعم لاحظ ان في قدره على الحفظ فحفظت بعد ساعه تقريبا ولا ساعه ونص ولا حاجه حفظت النص وقيت قلت سمع قال لي ترشيد بقى م. كل يوم عليك تحفظ ربع ومش ضروري بقى الكتابه احفظوا من المصحف نعم فاصبحت كل يوم اسمع ربع ما شاء الله. يعني وهزي معناها ان فيه 15 جزء نعم في 8 نعم 120 نعم يعني 120 يوم يعني اربع شهور كله خلصت المصحف اه في جمع ايضا الثلاث الأولى الاولى الاخيره كنت حفظتها من الاول ما شاء الله فا الله فلذلك نص القران الثاني ديت ما خد مني يعني وقت ما كل يوم يعني نص واحيانا لميتني بدري اقول طب ما تحفظ كمان زياده حبه نص ربع وهكذا فلذلك ختمت القران وانا لسه في السنة الثالثة في المدرسة ما شاء الله. ما شاء الله. الالزامية كان ما شاء. تسع سنين ونص تقريبا نعم. يعني نعم. شيء يعني من هذا ختمت وعن... القرآن مع انهاء تقريبا السادسة الابتدائية بقيت في المدرسة بقيت في المدرسة وفي الكتاب نعم. في الكتاب اشرف على الاولاد نعم. واحفظهم واساعد العريب وفي المدرسة أ... اكمل وعملنا حفل تاني حفل يعني احنا في عندنا حاجة اسمها الختمة الصغيرة والختمة الكبيرة طيب. الختمة الصغيرة حينما نختم حفظ صورة البقرة آه. هذه البقرة واحدة آه البقرة مم. دي تحتاج مم. عملنا حفل صغير وفي تذكرتي لما بعد كده اقرأت سيدنا العمر مم. حينما حفظ البقرة نحرى بازورا نحن ما فيش دازور ولا شي بس مم. عملنا ح... حلويات هذا حلويات لما ختمت القران نعم. عملنا بقى حفل في ال... في الكتاب نعم. يعني يدعى اليه الناس يدعى الاقارب يدعى بعض المشايخ وبعض العلماء وبعض الناس و... ونقرا بقى الربع الاخير بقى نكتبه في لوح كبير لختم القرآن ومن عند الضحى الى الليل اذا سجا الى نقول اعوذ برب الناس نعم. نكتب هذا واقرأ و... و... و... و... انا والله وامال اليتيم فلا تقهر وام السائل فلا تنهر وأما بنعمه ربك فحدث لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد <تصفيق> والاولاد بقى معانا يعني حفظ حفظ يعني مفرح وممثل يعني ف ختمنا القرآن والحمد لله, لله وكان يعني ختمته بتدوين نعم. ان كان يعني الشيخ حامد حريص ان احفظ وكان عندنا في المسجد يوم في كل اسبوع اسمه السبتيه نعم يوم السبت لقراءه القران يعني القراء يعملوا كنت اروح اشارك معاهم مم. وكان صوتي جيد بالقران مم. يعني وما زال ان شاء الله اه وكان مم. يعني يقدموني وانا صغير اصلي يعني بال, بال بالناس يعني لحسن قراءتي حتى وخصوصا في رمضان نعم. وفي ليلة الجمعة نعم يعني عشان اقرا يعني اصلي بهم فجر الجمعه مم. وكان الناس معتادين في فجر الجمعه يقراوا يعني آيات من سوره السجدة نعم الايات اللي فيها السجدة ليسجدوا ولكني بقى عودت اخرا سورة السجدة كاملة كلها نعم اه ف... فكان الناس ينتظروا هذه الليلة وكان واحد عنده رقة يعني الحمد لله كان الشيخ حامد حي يخدبني و... وساعات يعني مرة اذكر كنت بقرا سوره الصافات نعم وبعدين يعني بقى و... بقى و... وانا بخرج وانكم و... لتمرون عليهم مصبحين وبالليل الا تعقلون من الله يفتع عليكم علمان ده في انك فاهم يعني كان هذا ال الكتاب وكان هذه هي المدرسه يعني ف وكنت في المدرسة أول الفصل نعم كان يعني بي... عال... نعم سنة. سمينا المدرس أول السنة ما روحنا نعم البرينجي البرينجي وعرفت وعالنت... أن البرينجي دي أصلها إيه إيش أصلها؟ والله نحن نسمع بها لكن ما نعرف أصلها لا كلمة بير بال... بال... بالتركية الترك... نحن في تركيا نعم يعني... واحد نعم فبيرنجي أي الأول الأول آه. بيرنجي أي الأول من هنا جاء آه فها جاءت لأنه كان اللغة التركية دخل على اللغة وال الأخوة المصورين يعرفون الآن آه بيرنجي آه آه آه ف... آه ف... جميل جميل. آه. جميل طيب شيخنا يعني الآن أنت تقريبا أتممت الدراسة الابتدائية أتممت حفظ القرآن ما زلت في القرية طيب نريد بس إطلال شوية على الحياة الاجتماعية في القرية يعني الناس على قد حالهم والحياة بسيطة في القرية و يعني ما الذي تذكره من هذا النواحي الاجتماعية في القرية كذا شيء لمحة كذا سريعا والله يشوف اهل القرية يعني في ذلك الوقت كان الناس يعني اولا متعارفين نعم اهل القرية خصا اهل الحتة نعم يعني يعني اهل الفريق زي ما بيقولوا في بتاع وخلي حي يعني يعرفوا بعضهم ب وفي تعاون نعم وفي ساعة الشدة يعني مثلا كان يحدث ان الاحداث بتحدث في القريه حريق نعم احيانا يحدث حريق يعني قدري نعم احيانا بفعل فاعل نعم فكان اهل القريه ابطال يخوضون الحريق لاطفاء بصدق بصدق ساعات من الناس يسمعوا الصفاره بالليل الناس تخرج من بيوتها ويهربون الى المكان وندخل على الحريق اللي معاه ميه واللي معاه تراب واللي معاه كده يعني فالناس كان يعني يحبوا بعضهم يعني لبعضه ويجامل بعضهم نعم وبعضهم يعني احنا لهم يعني في خرافات وحاجات كده مثلا اذا مات واحد يقول لك مثلا ما تاكلش الكسكسي اه ليه يعني ده فرح يعني اسمه ده وانت لازم ال ال الرقاق ال يعني ال الرقاق, الرقاق هذا الحزن انما مثلا الفطير بأس في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مال في اشياء إنما الناس يعني يرائي بعضهم بعضهم يكون حقيقة عنده عرص يأخره كذا شر علشان فلان ماتت أمه أو مات أبوه أو مات أخوه أو كذا ناس يعني يحبوا يعني بعضهم بعض النقود كانت قليلة جدا يعني الناس كانت أحيانا تشتري بشكل الحبوب نعم بمقايضه ذره نعم او القمح يروح يشتري يديله كيزان ذره ويديله بيض يديله مقابل يبيعوا الحليب وان كان يعني نادرني يبيعوا الحليب انما احيانا بعضهم يبيع الحليب ويبيعه في السر يعني نعم. لماذا يعني الحليب يعني المفروض يعني عيب يعني مم. انه يتباع الحليب يعني هيك <تصفيق> كذا وكان يعني من الناحيه السياسيه مم. كان في ايام الصوع كانت ايام الحرب نعم ايام انا بدأت يعني في سن ال الثانيه 10 تاريخ 10 الحرب, الحرب. كان كانت حياه جدا نعم وال وال و لذلك النقود يعني عزيزه جدا والحياه رخيصه جدا فلوس فلوس لما جاءت الحرب غلت والله فاشتد الامر على, مم على, مم على الناس بدات حرب سنه 39 نعم و... وفي هذا الوقت يعني كنت أنا متشوق أن أذهب إلى الأزهر نعم. ولكن كان عمي الله يرحمه. الله يرحمه يعني مش مقتنع في الذهاب إلى الأزهر وأنا متحرق بأن أكمل تعليمي وأذهب إلى الأزهر وأكونس لمشايخ البلد الشيخ أحمد محمد صقر والشيخ أحمد عبد الله والشيخ أحمد البتة والشيخ وعندي تطلع إلا كان في ذلك الوقت علماء الأزهر يتخرجون ولا يجدون عملا لأنه كان يطلع علشان يدرج في, في معاهد الأزهر وليه حاجة محدودة, محدودة ده نعم. ده ده. نعم. كانش اللغة العربية والحاجات دي يعني عامة في المدارس لا. وفي الأشياء دي في الحقيقة طاح سن للفضل في تعميم اللغة العربية في المدارس وتعميم التعليم المجاني مم. وقال لك التعليم يجب يكون كالماء والهواء لا. وتسع التعليم واحتاجه إلى مدرس اللغة العربية بعد ذلك فأنما بعد بعد بعد بعد بعد قبل ذلك كان مدرد الخريج الأزهر يعني كما نقول في القرية دلسينا على المصطبة ما يعني ما لا يعنسونا عن عمل ولا, ولا عمل مم. يعني فكان عم عمي مم. في فكرة قلتك ما نعمل لك المنظرة بتاعنا دية نفتح لك باب يعني من برة نعم ونجيب لك شوية بضاعة وشوية حاجة وتعب بقى فلان فلان هو بقى عنده الاف البنايات من الدكان بتاعه ده ومش عارف ايه مع انك جربت التجاره مع عمك يا شيخ وخسرت جربتها مع عمك ومع ومع, ومع ابوك صحيح آه آه مش انت اعطيت عمك مبلغ عشان تشاركوا في الجاموسه ولا حاجه يا شيخ آه آه وبعدين ما ما قدر الله ان كنت انا يعني خدوني يعني في مسابقه امم طالب للقران في مديريه الغربية نعم اصغر واحفظ طالب نعم فروحت امتحنت مم. في القران وطلعت الاول فعلا ما شاء الله وادوني مكافاه جنيه وربع اول جائزه يحصل عليها اه من كم سنة لما حضرت جائزة دبي للقرآن الكريم السنة لما أخذ الشيخ الشعراوي شخصية العام الإسلامية لهذا العام وقلت لهما أنا كان الأول في المسابقة دية بياخد ٢٠٠٠٠ ألف درهم عشان <تصفيق> ثم أنا خدت جنيه ونصف جنيه وربع وربع جنيه لأ والربع يعني شوش يعني وربع مش ونصف يعني. مش ونصف حتى يعني جنيه وربع الربع له لها قيمة ف والجنيه خدته اديت الربع للشيخ حامد نعم وأنا خدت الجنيه طيب اديته العامي نعم. ازي نخلي لعائلتك عشره جاموسه والله الجاموسه ب10 جنيه انا مذاكر وبعدين الجاموسه المفروض كل سنه تجيب عجل والعجل ده بيتباع يعني مبلغ ولا حاجه يعني آه. آه. كويس يعني عشره العشره القيمه ايوه اه, آه لكن سنتها انا اقول احنا ما عشرتش الجاموس زين وزه اللي تحكي عنها والوزه كمان نفس الشيء يعني بدل 10 بيضات جاب 20 بس جابيت لي جنيه ما ما مضضتش بدل بالطين وتوقفت يعني فربنا اراد ان يغرك على التجاره دي ارزق ارزق اه إذن, إذن أنتم يا شيخ كنت ترغب أنت في الدراسة في الأزهر كنت أرغب يعني جدا وكن لكن عمي يقول لي يعني إما تعمل حكاية التجارة بقالة دية أو تتعلم يعني ترزق خياط أو كذا أو تتعلم الكتابة الدوبيه ومش عارف ايه نعم. حساب الدوبيه يشتغل كاتب في دائره من الدوائر الزراعيه او احسن لي و... ما... مش مخبل على اي اي شيء من هذا وبعدين شاء القدر ان يحل المشكله ديت عند عمي نعم كنا في الغيط احنا نقول عليه الغيط يعني ال... المزرعه حقتنا في الزراعه نعم. وفي القيلوله في, في مصر بالشجر شدر الجميز وشدر يعني بخم. فرح والو ظلال مم. ورفه و... وبعدين في القيلوله جالسين وجا شيخ معمم ولابس دبه وامامه وزره السلام عليكم وعليكم السلام. عندكم ما يا تفضل الكل ماشي الكل هو قاعدين غير كده فعمي الله يرحمه قال شدنا الشيخ بتمتحن اه بتمتحن ابني في الصغير بتاع حفظ القران تلاوه فعسالني ما شاء الله حافظ القرآن حسن التلاوه نعم. للقران ممتاز وبعدين قال له ده ابنك قال له آه. قال له طيب اللي. ليه بت... توديش الاصغر قال له والله يا شيخ انا اسوق قراء والاصغر بيتخرجوا منه ما لا لا استغنوا نعم هيتخرج وقال هيتخرج بعد كام سنه مم. قال بعد 15 سنه قال له انت تعرف بعد 15 سنه ايه ايه انت تعرف بكره هيحصل لك ايه قال, قال انت بتزرع الذره تعرف الزرع باحي هيخرج زرع ولا تاكلوا الدودة قالوا لأ مار قالوا طيب انت هتكوم على العالم بعد خمس من... سنة؟ كذا مم. يا رجل وديه الأزهر آه. قال لي يكفيك خمسة ساغ يكفيك عشرة ساغ قلت له خمسة, خمسة قطلو... أنا مستئب أكل حاف أد... أد... أعيش على الحصيرة الحمد. أنا مش عارف ايه قالوا طيب هذا الولد متحمس حرامتكم سبحان الله فيعني في هذا الرجل يحل لي الم... مشكله في الازهر المشكله طيب انا استاذن كشيخ أن نقف هنا بعد أن يستر الله الحل لهذه المشكلة وانتم في طريقكم الى الازهر ان شاء الله لكننا سنكتفي بهذا القدر في هذه الحلقه لانتهاء وقت الحلقه وسنبدأ مع فضيلتكم حلقة أخرى نعيد بها المشاهدين إن شاء الله لنكمل معكم هذه الرحلة إن شاء الله مشاهدي الكرام نشكر باسمكم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي وعدنا ونحن بذلك نعيدكم أن تكون هناك إن شاء الله حلقة أخرى مع فضيلته لإكمال هذا المشوار الجميل الجليل مع سماحته إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة من برنامجكم عفو التجربة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعادات عشان انت لسه جديد كود لك رابطه كمان بالمليم الله يقول لزملاء الوف حفص الله ما شاء الله, الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذا عالم <مع بمعنى <مع الكلمه الناس <مع مع> فاصبحت عاده كلما تخلف الشيخ عبد المنطلف تعالى الشيخ يوسف كلنا كل 200 من اللي اتعلمته من في وقت من الاوقات كان اذا ذكر القرضاوي الشاعر شاعر اريد ان اكون شيخا للازهر وعدين سكننا مع بعض مم. ودخلنا الكلية مع بعض مم. ودخلنا المعتقل معتقل الطور مع بعض حملنا ضد جمع الحساكن و... يقول لدي انتوا قلبتوها